اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انهو لا يذل من وليته ولا يعز من عاداه تباركت ربنا وتعاليت لكن الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك الهنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك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 ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم ونسالك يا ربنا الفوز بالجنة ونسالك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا ووفقنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لحسنها الا انت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 موت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا وفقته ولا ايمن الا زوجته ولا عقيما الا ذريته صالحه وهبته ولا مسافرا الا ارددته ولا جبارا الا قصمته ولا ساحرا الا فضحته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا تائها الا قبلته ولا تائبن الا قبلته ولا تائبن الا قبلته ولا ضالن الا هديته ولا اسير الا يسره ولا آمر بالمعروف وناهي عن المنكر الا سددته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيه إله صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا ما قسمت في ليلتنا هذه الشريفه من خير وبذ وسعه رزق ومغفره ذنب اللهم فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وبلاء آنا وفتنه فصرف عنا فصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا يا الهنا بالبر هم احيان واموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اوزحنا ان نشكر نعمتك التي انمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى واصلح لنا في ذرياتنا ان تبنا اليك وان من المسلمين